وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين واللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثارهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدخ الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النال وصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقوىها في السر والعلم نكمل مستعنين بالله عز وجل بقية مباحث علم الفقه. وهو شرح الورقات وانتهينا في اللقاء السابق في من الكلام عن النهي وقلنا أن الأصل في النهي المجرد عن القراء يدل على إيه؟ على التحريم والفساد يدل على التحريم والفساد وقد يتغير النهي من التحريم الى الكراهة او الى الارشاد تبقى للقارينة التي حفت به او التي لحقت به اليوم ان شاء الله سنتكلم عن امر اخر من مباحث علم الاصول الفقه وهو مبحث في غاية اهمية ولا غنى لطالب علم ان يكون على علم تام به وهو العام، العام، نعم؟ ها؟ منو؟ من السنة ألف صلاة نتخلم إن شاء الله عن العام فنقول العام لغة الشامل وهو ما عم شيئين فصاعدا العام لغة هو الشامل وهو ما عم شيئين فصاعدا واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر والنظر المستغرق لجميع افراده بلا حصر معنى كلمة اللغ خرج منها الافعال لذلك بنقول ان العام يخص الاسماء ولا يخص الافعال والمعان فتقول هذا اللفظ عام وهذا المعنى أعم هذا اللفظ عام وهذا المعنى أعم والأفعال لا دخل لها بالعموم إلا بقرينة ومن خلال السياق وسوف تأتي فإذا كان اللفظ لا يدل على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية مثل القلم ومحمد و وكذلك النكره في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا كانت في سياق الامتناع. تفكرون على الفضل العموم اللي خدناها في القواعد؟ في القواعد مش في ال مش في الصلفق، ها؟ النكره أيوة النكره في سياق إيه النفي في سياق إيه النهي تدل على العموم. طيب. إبقى اللبض المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مسألة بلا حصر لو حدث حصر مهما كان الحصر كبيرا لا يدل على العموم بمعنى إيه؟ يعني مثلا أسماء العدد كألف ومئة ألف وهكذا هذه كثيرة ولكنها لا تدل على العموم إيه لأنها حصرت يبقى لما نقول العام هو اللظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر فلو حدث الحصر أيا كان الحصر كبيرا أو هائلا فلا يدل على العموم يبقى لازم يكون بدون, ايه بدون حصر طيب العموم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هل يمكن تخصيصه أو لا يمكن؟ اكتب الى السؤال ده هل العموم في الكتاب والسنة يمكن تخصيصه او لا يمكن الجواب من العموم في الكتاب والسنة ما لا يمكن تخصيصه ابدا من العموم يعني في الفضل العموم جاءت في الكتاب والسنة ديت يستحيل يمكن تخصصه بد أن تبقى على عمومها فإذا تم تخصيصها يترتب على ذلك شر كبير وخطر مستطير زي إيه يا والله بكل شيء عليم كلمة شيء نكرة تفيد العموم مظبوط هل يمكن تخصيص هذا الشيء؟ يعني معنى نقول مثلا والله بكل شيء عليم إلا كذا ينفع يستحيل وكذلك والله على كل شيء قدير والله بكل شيء محيط يبقى دية يستحيل أن تخصص أيضا قوله عز من قائل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم هل دي ممكن تخصص يعني ممكن الأم الواحد له كم أم يا أخوانا ها له كم أم اتنين أم النسب اللي هي التي ولدته والأم الثانية اللي هي إيه من الرضاعة، فلما يقول مالا عز حرمت عليكم أم هاتكم يستحيل ندا يخصص، يستحيل مطلق وكذلك وبناتكم، فدي أيضا من الألفاظ التي لا يمكن إيه أن تخصص. طيب قوله عز من قائد حرمت عليكم الميتة والدم، الميت هنا ال هنا الاستغراقيه والاليه العهديه هنا الاستغراقيه وتفيد العموم ايضا لان احنا قلنا قال الاستغراقيه بنعرفها لو شلناها ووضعنا بدلا منها كل تكون استغراقيه فنقول حرمت عليكم كل الميتات يبقى هنا قال تفيد ايه العموم طيب العموم في قوله عز من قائل حرمت عليكم الميتات يخصص أم لا يخصص في ها يخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك هو والجراد وأما الدمان فالكبد هو إيه والطحن. ها لا أحمل من الاضطرار لا أصل الاضطرار ده بيبقى مستثنى وهذا ننجأ إليه إلا في الأمور الضرورية فلا لا يعول عليه ولا يضرب به المثل المطلق احنا بنضرب المثل في حالات عدم الاضطرار يبقى العموم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منه يخصص ومنهم ايه من لا يخصص لا يخصص اللي هو والله بكل شيء عليم حرمت عليكم امهاتكم يخصص حرمت عليكم ايه الميتة طيب اكتب بقى صيغ العموم هنسردها بسرعة لان احنا خدناها قبل كده صيغ العموم هي واحد وسبع صيغ يا أهل سبع صيغ أرو تكتبوهم أول صيغ ما دل على العموم بمادته ما دل على العموم بمادته مثل كل جميع كاف قاطبة عامة كل وجميع وكاف وقاطبة وعامة نأخذ مثال على كل كلمة كده قوله عز من القائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر قوله عز من القائل: كل نفس ذائقة الموت وقوله سبحانه وإن كل لما جميع لدينا محضرون ها نفتبوش ليه لأ الاثنين فين ها يا عالم انا كل ايه ده اللي هنا طيب ده المصحح على هو المتكلم صح وما انت اتكلم خارج من الخطاب صح بالذكاء قوله عز من قائل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ها جميعا يبقى كل وجميع وكاف وقاطبة وعامة قال عز من قائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامه وأجمع العلماء قاطبة ثاني يبقى أول صيغة بنصيغ العموم ما يدل على العموم بمادته معنى بمادته يعني الكلمة ده هيت. لولا أنا هتدل على إيه؟ اللي هي إيه؟ كل، هه، وجميع، وكاف، وقاطبة، وعامة. ويتاني. طب النوع الثاني، هه، ناقص حاجة ولا أول تاني؟ كل وجميع وكاف وقاطبة وعامة. نعم بلا حصر طالما ما حصرش خلاص عام. لا في فاتح احنا بنعرف العموم الاول هو اللغض المستغرق لجميع افراده بلا حصر كلمة بلا حصر يعني لو احنا حصرناه في اي نوع من انواع الحصر مهما كان كثيرا ما يعتبرش عام لأن احنا حصرناه احنا دلوقتي بنشوف بقى الألفاظ التي إذا وجدناها في دمل تدل على العموم واحنا بندرس العموم عشان ايه ها من يقول حتى أن الحكم الذي جاء على شيء عام يشمل كل أفراده ولا نخرج فرضا من أفراد العموم إلا بدليل هذا هو ده الهدف كله من درسة إيه العام فلما نقول قوله عز من قائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يبقى كافة هنا يلظف من أرفاض العموم بمادته يبقى كل بني آدم على وجه الأرض وكل الجن على وجه الأرض دخلوا في هذا العموم أرادنا أن نخرج أحدا من الجن أو أحدا من الإنس ونقول له لست مسؤولا او ملزما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نجيب على الكلام ده ايه دليل واضح يا اخواننا دية كقوله عز من قائل كل نفس ذائقة الموت عاوزين نجيب دليل منه ومعنى كلمة كل نفس ذائقة الموت اي لن تقوم الساعة الا وكل نفس مخلوقة تذوق ايه الموت طيب النوع الثاني من انواع الفاظ العموم اسماء الشرط يقولوا عندي سؤال لشيخ عن مسألة او قرأت في كتاب وكان رأي الشيخ خاطئ والكتاب ليست صحيحة وفتوى الكتاب وقمت بالأرض برأي الشيخ وبالفتوى التي في الكتاب وتعلمها لغاية فهل عليه طبعا عليك وزر يعني هو بيسأل بقول ايه إن هو قرأ فتوى الشيخ في الكتاب وعرف ان الفتوى خطأ واخذ وعلمها لغير تأثم طالما انك تعلم انها خطأ او عندك شك فيها لا يحل لك وهذه مخالفة أسماء الشرط يخونا مثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقوله تعالى فأينما تول فثم وجه الله النوع الثالث أسماء الاستفهام ذات الاستفهام من عمل صراحا في نفسه ومن أساءف عليها فأينما تولوا فثم وجه الله هذا الاستفهام فأينما تولوا فثم وجه الله أسماء الاستفهام فكل أسماء الاستفهام تفيد العموم ويستثنى من ذلك هل لأنها حرفان أخبركم من ذي كويس يا إخواني. أسماء الاستفهام تدل على العموم يستثنى من ذلك إيه هل لأنها إيه حرفان قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يبقى ماذا هنا تفود العموم وقوله تعالى فأين تذهبون وقوله سبحانه وتعالى فمن يأتيكم بماء معين يبقى هنا ماذا وأين ومن دي أدوة التفهم بعكس الأولانية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليه فأينما تولوا فثم وجه الله جيد أدوة شرط أما اللهم نتكلم فيها أدوات إيه استفهام الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة نعم أي نعم نعم ماشي الأسماء الموصولة ويستثنى منها الحروف الموصولة لا تفيد العموم والأسماء الموصولة سميت بذلك لافتقارها إلى صلتها تاني الأسماء الموصولة اللي هي الذي واللي والذان ذن ويستثنى منها الحروف الموصولة لا تفيد العموم. طيب الأسماء الموصولة سميت موصولة لافتقارها إلى صلته، يعني معناه لا نستفيد منها معنى إلا إذا جاء جاء الموصول بتاعها عشان جسموها الأسماء الموصولة. قال تعالى نعم، والذي جاء بالصدق وصدق به. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا دي كنا ألفاظ عموم يعني كل من جاهد في. وقوله تعالى إن في ذلك لا لمن يخشى وقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض قد أبلكم القاعدة اللي جاي بي أولهم تاني دولة أرسكان دحنا خدناه سهل عشان ننتقل لدرس ثاني نعم احنا قلنا الاسماء الموصولة ويستفنى منها الحرف الموصولة نعم مش لسة الفاذ العموم هذه عاطمة ها نكمل اكتب قد يأتي اسم الموصول الذي يدل على العموم قد يأتي اسم الموصول الذي يدل على العموم ولكن يراد به الخصوص احنا قلنا ايه والذي جاء بالصدق وصدق به عموم ولا مش عموم؟ عموم؟ طيب قوله تعالى والتي أحسنت فرجها التي من أسماء الموصولة وهي للعموم ولكن هنا العموم ولا الخصوص؟ للخصوص فهي مريم خاصة فهذا عام يراد به الخصوص يبقى ما يدل على العموم بمادته بعد ذلك أسماء هي الشرط بعد ذلك اسماء الاستفهام، بعد ذلك الاسماء الموصولة بعد ذلك النكره في سياق النفي او النهي او الشرط النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكاري او الاستفهام الانكاري وما من اله الا الله وما من إله وما من الهن. إله إله نكره ولا لا معرفة يا أخوة نكره وجاءت في سياق وما؟ مالنفيه طيب قالوا تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرا جاءت في سياق النهي وعبدوا الله ولا تشركوا يبقى تفيدوا أيضا العموم وقوله سبحانه وتعالى إن تبدو شيئاً أو تخفوه إن تبدو شيئاً أو تخفوه شيئاً هنا للعموم ولكنها جاءت في سياق الشرط إن تبدو شيئاً أو تخفوه جاءت في سياق الشرط فدل ابن نكر في سياق النفي في سياق النهي في سياق الشرط في سياق الاستفهام الإنكار. قال تعالى قل ارئيتم ان احد الله سمعكم وابصركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به ده استفهام استنكار استفهام استنكاري بعد ذلك المعرف بالال الاستغراقيه واحنا قلنا الاستغراقيه تشيلها ونحط بدالها ايه كل طيب بعد ذلك المعرف بالإضافة مفردا كان أو جمعا قال لكم بقى معا في الهديو وركزوا معايا عشان نفهم الفرق بين المطلق وبين العام الفرق بين المطلق والعام. العام عبر عن إخوان من يعرف العام؟ اللذ المستغرق لجميع أفراده بلا إيه بلا حصر. المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اكتب بقى. والمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد نعم في الاصطلاح ايه نعم اعمل لي بقى جدول كده هوت العام والمطلق جدول كده زيار كده العام والمطلق اكتب تحت العام بقى يعم جميع افراده يعم جميع افراده المطلق يخص فردا منها لكنه غير معين العام ايه يعم ايه تابه المطلق يخص فضلا ولكنه ايه ناخد مثال كده طيب لما اقول لك اكرم طالبا اكرم ايه طالبا فاخذت واحدا من الطلبه فاكرمته فهذا يكفي عن الجميع واخذت اليوم الاخر زيدا وغدا عمرا وغدا خالد طيب في هذه الحالة تأخذ كل يوم واحد. أقول لك أكرم إيه طالباً. هنا بقى اللفظ أكرم طالبا عام ولا مطلق؟ مطلق. ليه؟ لا يخص فرضاً ولكنه إيه غير معين. أنا بقول لك أكرم أي طالب؟ فخبلك ما خصصت لك طالبا معينا طيب فإذا أكرم طالب حصل المقصود ولكن لو كل ما لا تهن طالبا أو لا تؤذي طالبا فقام وأهان بعض الطلبة كويس فإنه يكون مخالفا له لأنه مخالفا إيه لأن هذا إيه ها عام هذا إيه عام لذلك بيقولوا اكتب إكتبت القادبية العام شموله عمومه العام شموله عمومي وعمومه شمولي اما المطلق عمومه بدلي صعبة شوية مش كده تاني العام شموله عموم، وعمومه شمولي أما المطلق عمومه بدلي يعني واحد يغني عن واحد أما العام ينفعش العام لازم إيه يشمل كل إيه أفراده أما المطلق ممكن واحد إيه يقوم بما نريد أو يتحقق فيه ما نريد طيب اكتب بقى الفرق بين العام والمطلق الجدول خليه عشان هنشرح وبعد كيف حدث في الجدول أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم او يعم جميع افراده على سبيل الشمول اما المطلق يعم جميع افراده على سبيل البدل تبخلك معايا كده لما قول ايه لا تعتق رقبه لا تعتق رقبة عام ليه نكرة في سياق ايه في سياق النهي احسنت نكرة في سياق النهي تفيد العموم طيب حينما اقول اعتق رقبة مطلق احسنتم طيب اكتب بقى الواجه اللي جاي العام يدخله التخصيص والاستثناء والمطلق لا يدخله الاستثناء العام يدخله التخصيص والاستثناء والمطلق لا يدخله الاستثناء مين يا اخوانا باء لان المطلق لا يستثنى منه لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا ولا يصح الاستثناء من واحد تاني لم أقول لك لا تعتق رقبة عام ولا مطلق عام طيب اعتق رقبة مطلق طيب بنقول إن المطلق لا يدخل عليه الاستثناء فهل يصح أن نقول اعتق رقبة إلا واحدا هي واحدة بل اطلق حينما يطلق يقصد به ايه واحد فقط عشان كده لا يدخله ايه الاستثناء لان الاستثناء من عمومين اما المطلق بيكون فرض واحد ولا يستثنى من فرض واحد اكتب اخر فاضل بقى والكلام ده مش موجود في الكتاب وانا جبت لكم من, من مذكرة الامام الشنقية العم الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات أو مخنخس كلا العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات أول واحده ان يقترن بهذا السبب الخاص الخاص ما يدل على العموم فيعم إجماعا أن يقترن بهذا السبب الخاص ما يدل على العموم فيعم إجماعا إيه معنى كبير يا أخوانا نخلوكم معي إحنا بنقول العام تعريفه هو اللفظ المستارك لجميع أفراده بلا, إيه؟ بلا حصر هذا العام سعد بيجي وله سبب وله اي سبب يعني حدثت واقع معين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحكم الشرعي بصيغة العموم بصيغة ايه العموم هل يا ترى هذا الحكم العام اللي هو له سبب خاص يعمل به بعمومه ولا يوقف عند السبب الذي من اجله جاء الحكم ما هنشوفه بقى هنشوفها بقى هو ده الإمام الشقيقي يقوله يبقى العام الوارد على سبب خاص الشقيقي قال لك له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يقترن بهذا السبب الخاص ما يدل على العموم فيعمه إجماعا زيه قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية فإن قيل أن سبب نزولها المرأة التي صرقت فأتى بلفظ السارق مذكرا يدل على التعميم وإن قيل نزلت في الرجل الذي صدق رداء صفوان بن أمية في المسجد فأتى بلفظ السارقة السارق يدل أيضا على التعميم يعني هو عاوز يقول إن السارق والسارقة دعام ولكنه سبب فهل يطرأ نقف عند السبب ولا نوسع قال لك بنبص إن كان السبب الذي جاء به الحكم العمد هو فيه ما يدل على العموم يبقى يعمل بعمومه يبقى هنا العموم فين يا إخوانا السارق والسارقة هنا اللي يدل على العموم إيه هنا الإيه الإستغرقية ولا العهديه الإستغرقية لأن نحن هنشلا ونحطه بدلها إيه السارق يبقى كل سارق وكل سارقة انفقطوا أيديهم يبقى دي الإستغرقية تدل على العموم الحالة الثانية أن يقتلينا العام الوارد بما يدل على التخصيص فيخصه اجماع يبقى هنا يدل على العموم يبقى يعمل إيه؟ يبقى للعموم اجماعا هنا يدل على الخصوص يبقى يخصه ايه اجماعا زي ايه يا اخوان ومرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي يبقى مؤمنة نكرة تفيد العمومة والشمول ولكن جاء بها ما يدل على الخصوص يبقى أصبحت عمّة ولا خاصة خاصة خلاصة فالك من دون المؤمنين الآيات الحالة الثالثة ألا يقترم بدليل التعمين ولا التخصيص يعني ييجي اللذر العام ما, معهوش ما يدل على العموم وليس معه ما يدل على التخصيص تب نعمل في إيه؟ لكن القاعدة الأصولية العظيمة وهي العبرة بعموم اللظ لا بخصوص السبب كقوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا لقبة من قبل أن يتماس هذا لظ عام ولكن ليس معه ما يدل على العموم ولا ما يدل على الخصوص تاب نعمل ايه العبرة فين ها بعموم الله لا بخصوص السبب مش احنا قلنا النكره بتفد العموم ولا تفدش العموم تفد العموم ولكن هنا ما تفدش العم ليه نعم خالصة لك من دون المؤمنين اخواننا الله يبارك فيكم اللي مشكلة عليه شيء ما يعدهوش ولو هنعيد الدرس نقوله تاني مشكلة عليك شيء ما تعدهوش احنا بنقول دلوقتي العام الوارد على سبب خاص ايه معنى كلمة العام الوارد على سبب خاص يعني الفاظ عامة ولكنها حدثت لأسباب خاصة فكل هذه الأشياء لها ثلاث حالات ان يكون معها ما يدل على العموم تعمم ما يكون معها ما يدل على الخصوص تعمل ايها؟ تخصص معاي... طيب ليس معها ما يدل على العموم ولا ما يدل على الخصوص الراجح فيها ايه؟ العبرة بعموم اللذي لا بخصوص السبب يعني قوله عز من القائل. اه... والذين يظهرون منكم من نسائهم الايات دية لها سبب خاص ولا مهاش لها سبب خاص هل يقتصر عليها ولا نوسع فيها تشمل كل من ظاهر من مرأته ليه جب منين؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب قوله عز من قائل والذين يرمون أزوادهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات في اللعام ديت لها سبب خاص ولا نزلت نزل نزول عام سبب خاص طيب يقتصر على السبب الخاص ولا تعمم يبقى العبرة بعموم اللفظ لا, لا بخصوص السبب بالضبط قوله عز من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون باتفاق أهل التفسير نزلت في اليهود باتفاق أهل العلم كده ولكن هل يترى يقتصر على نزلها في اليهود أن تعمم في كل من لم يحكم بما أنزل الله تعمم فالعبرة بعموم اللبض لا, إيه؟ لا بخصوص السبب يبقى في عندنا ثلاث حالات العام الوارد على سبب خاص إما أن يدل معه على العموم يعمم يدل على الخصوص ها يخصص لا يدل على العموم ولا على الخصوص يعمل إيه؟ يعمم العبرة بعموم اللبضي لا بخصوص إيه؟ السبب طيب بعد ذلك الخاص الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد اللفظ الخاص في الاصطلاح اللفظ الدال على محصور اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر الخاص اللفظ الدال على محصور الحصر دهوت إما بشخص أو بعدد كأسماء الأعلام والإشارة والعداد فأسماء الأعلام فهي خاصة لأن محمد لا تتناول غير المسمى بهذا الإسم وكذلك بقية الأسماء أسماء الإشارة خاصة لأنه يدل على شيء معين بالإشارة ولا يشمل غيره وكذلك الأعداد مئة وألف وخمسألف إلى غير ذلك ده اسمه ايه اخواننا الخاص اسمه ايه الخاص اكتب بقى التخصيص التخصيص اخراجوا بعض افراد العام اخراجوا هه بعض الفاض ايه العام يبقى لما نيجي نتكلم عن العام والخاص والتخصيص فرقوا بين الثلاث العام اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر طيب الخاص اللفظ الدل على محصور بشخص أو, بإيه او باعداد كاسماء الاشار التخصيص اخراض بعض افراد العام يعني عندنا عام لفظ مستغرق لجميع افراده بلا حصر عاوزين نخصص هنطلع منه ايه هنطلع فرد من ايه من افراديه والمخصص بكسر الصاد هو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص والمخصص هو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص اكتبال قاعدة دي هات. الخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص تاني الخاص لا يدل ولا يقتضي ايه التخصيص يعني شوف المثال ده كده نقول مثلا حافظ على الصلوات حافظ على ايه؟ على الصلوات هذا عام لكل صلاة طيب وحافظ على صلاة العصر حافظ على ايه؟ صلاة العصر هذا خاص ولا تخصيص خاص وليس بتخصيص لانني لم اخرج صلاة العصر من المحافظة فالي كنت معايا تاني عندنا عام وخاص وتخصيص العام اللفظ المستغرق لكل افراده بلا حصر التخصيص بخرج أفراد إيه؟ فرد من افراد العام اما الخاص هو اللفظ المحصور بشخص فلما نقول مثلا ايه حافظوا على الصلوات عام ولا خاص عام طيب حافظ على صلاة العصر خاص ولا تخصيص ما قلناش تخصيص ليه لا لاننا لم نخرج صلاة العصر من من من العام الكلام ده لو انا مثلا يعني جدلا قلت لك ايه حافظ على الصلوات الخمس الا كذا يبقى الا ديت هيبقى تخصيص ولا خاص تخصيص لانها اخرجناها عن ايه عن افراد العموم او عن حكم الايه العام نعم نعم طيب تقول أكرم الطلبة عام ولا مطلق ها عام عام عام لإيه العلف واللمل إيه الاستغلقية معناها أكرم كل إيه الطلبة طيب فإن قيل لا تكرم فلانا وهو من الطلبة خاص ولا تخصيص أحسنتم تخصيص لأن أخرجناه منين ها من أفراد العام أخرجناه ومن أفراد العام اكتب وعليه قاضيهم الجدوى إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم قاضيهم عوي إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص وخص فانظر هل الحكم الذي خص به مطابقا لحكم العام تاني اذا ذكر بعض افراد العام في الحكم وخص يعني مثلا نقول ايه ذهب المصلون ليؤدوا صلاة العصر ومحمد معهم يبقى المصلون عام ولا مش عام ومحمد لا فرض من أفرادها ولا مش أفرادها أدي معنى كلمة إذا ذكر بعض أفراد العام يبقى المصلون عام وفرض منهم اللي هو مين محمد ولكن ذكرنا بعض أفراد العام في الحكم والفرض اللي إحنا ذكرناه ده خصصناه عملنا في إيه له خاصية يعني وصفناه بوصف خاص به بيقول لك بقى فانظر هل الحكم الذي خص به خص به اللي هو مين اللي هو الفرض مطابقا لحكم العام فإن كان مطابقا لحكم العام فليس بتخصيص وإن كان مخالفا فهو إيه تحصيص سهلا يا أخواني طيب طيب طالما الفرض العام ذكرناه وخصصناه بحكم لو الحكم ده هو حكم العام يبقى تخصيص ولا خاص خاص خاص. لو كان مخالفي بايه تخصيص اكتباه تانيك إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص فانظر هل الحكم الذي خص به مطابقا لحكم العام فإن كان مطابقا فليس بتخصيص وإن كان مخالفا فهو ايه تخصيص روى البخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا عثريا يعني انت زرعته وزبت وامتدت جذوره في اعماق الارض فبدأ يشرب مما رزقه الله يعني ما ابتسقوش انت ولا حاجة اسمه عثريا يبقى فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقيا بالثواني والنضح نصف العشر ده حضرتك بقى نشوف عايزين نشوف الفرق بين العام والخاص والتخصيص كويس هذا الكلام يا اخواننا بنسميه كلام عام فيما سقط السماء والعيون والانهار ده او كان عشريا العشر عام. لا يستثنى منه شيء وفيما سقي بالثواني والنضح نصف العشر دعام شو بقى كيف خصص في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة التحقوز زكاء ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة أو زكاء فالحديث الأول عام في النوع نعم حضر حضر دي سهلة دي في الحديث العام الأول اللي هو حديث ابن عمر في سقط السماء ده حديث عام عام يعني ايه عام في المقدار وفي النوع مخصص لك في ما السماء السماء سقط ايه مفتوح بقى يعني ذرة أرز شعير لبيعة مفتوح طيب طلع ايه برضو مفتوح الحديث الثاني بدأ يخصص فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني معنى سقط السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا وأقل من خمسة أوسق ليس فيه، شيء يبقى دقع عام ها؟ خاص ولا تخصيص تخصيص لأنه خلفه فين خلفوا الحكم ولا وفقوا في الحكم خلفوا الحكم طرح خلفوا في الحكم يبقى تخصيص وافقوا في الحكم يكون ايه خاص طيب ليس فيما دون خمسة او سق زكاة الوسق ستين صاع كام ستين صاع يبقى خمسة في ستين بكم 300. 300 صاع والصاع اربع امدات يبقى 300 في 400 في 400 يبقى 1200 مد والمد اللي هو ايه حفن والحفن تقريبا يعني بيعمله قربة نصف كيلو يبقى هي الحفن مثلا حوالي 600 كيلو او 50 كيلو نظر الزروع اللي هي ايه اللي هو ما يكال ما هي هي في الكلة 12 كيلو او 11.5 بتبقى 600 او 150 اللي هي 4 ردب ال 450 بـ 600 كيلو واضح يا اخوانا طيب مم. طيب بعد ذلك دليل التخصيص نوعان دليل احنا قلنا في الاول خالص التخصيص اخراج العام من بعض ايه اخراج بعض افراد العام من الحكم والمخصص هو الشارع ويطلق على ايه على الدليل الشرعي يعني مش اي حد يخصص لان لو كان اي حد يخصص يبقى ما اتشاهل معاكش يلزم فقالك انواع التخصيص نوعين اثنين دليل منفصل ودليل متصل دليل ايه يا اخواننا متصل ودليل ايه منفصل متصل يعني ايه ومنفصل يعني ايه متصل ان يأتي العام بحكمه ويتصر به في الكلام التخصيص متصلا به يعني كله كلام واحد كقوله عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر الإنسان ها عام ولا مش عام الهن عهدية والاستغرقية يبقى والعصر يخصر ربنا عز وجل بالعصر إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر عام ولا مش عام ثم قال عز مقر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الكلام متصل ولا مش متصل متصل يبقى ده نسميه دليل التخصيص دليل متصل متصل يعني الكلام كله متصل بعدها ببعض. أما إذا كانت دليل منفصلا زي المثال اللي احنا أخذناه ده حديث عبد الله بن عمر وده حديث أبي سعيد الخدري في سقط السماء أو الأنهار أو كان عثريا أو العيون العش. وفيما سقي بالثواني والنطح نصف العشر وحديث ثاني خالص إنه يسرق ألف مكان ثاني خالص غير الكلام ده خالص ليس في مدونة خمسة أوسق زيها يبقى أو بنقول التخصيص إما أن يكون بدليل متصل وإما أن يكون بدليل إيه منفصل أنواع المخصص المتصل أنواع المخصص المتصل يبقى معناها تم تخصيص أفراد بعض أفراد العام بدليل متصل ولا بدليل منفصل بدليل ايه متصل اكتب بقى والمخصص يعمل به سواء كان المخصص متقدم عن العام او متأخر عنه فانه يحمل العام على الخاص سواء علمنا بالتاريخ او لم نعلم تاني احنا عندنا عام وعندنا تخصيص، التخصيص ده هو سواء كان منفصل او متصل فاحنا القاعدة بتقول ايه والمخصص يعمل به يعني الشيء اللي خصص ده يعمل بالتخصيص سواء علمنا التاريخ او لم نعلم يعني بمعنى ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالثواني والنضح نصف العشر مش ده عام خاص عام. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سخ تخصيص ولا مش تخصيص احنا بنقول بقى القاعدة بتقول نعمل بهذا التخصيص سواء بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديثة الأول أو الآخر ما تفرقش معا هذه معنى كلمة علمنا المتقدم أو لم نعلم المتقدم بمعنى ايه يعني التخصيص لا يعتبر نسخ التخصيص لا يعتبر نسخ خدوا بالكم مندي كويس لأن احنا هيجلنا في النسخ لن نتكلم عن النسخ ولا المسوخ إلا إذا عرفنا التاريخ أو كانت هناك قرينة واضحة تدل على أن هذا الحكم منسوخ لكن تخصيص العام ملوش دعوه بالتواريخ مفهوم دي ولا مش مفهوم ملوش دعوه بالتواريخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعد ليس في مدونة خمسة أوسخ أوزغ... زكاة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام متقدما وحديث ابن عمر في مساقة السماء اللي هو العش قاله له متأخرا برضو يخصص العام بهذا المخصص والتاريخ لا عبرة له واضح يا اخوان ديت طيب اكتب بقى انقيل لك انقيل لك لا تكرم زيدا لا تكرم زيدا لا تكرم زيدا دعم ولا خاص دعم ولا مطلق عام مظبط لا لا يا خلنا متصو لا تكرم زيدا ها دخاس مظبط لا خاص لا تكرم زيدا خاص بزيد طيب ثم قيل لك بعد ذلك أكرن الطلبة وزيد منهم تكرموا ولا ما تكرموش ها لا اكرموا لا ايه لا اكرموا بالرغم ان هو ذكر قبل الايه قبل العام ذكر قبل ايه قبل العام هو المصنف عاوز يقول ايه ان احنا لو عندنا عام وعندنا مخصص المخصص ذكر قبل العام او العام ذكر بعد المخصص مالوش اعتبار لا بد أن أن يعمل بالمخصص ونخرج أفراده من ال من العام هذا الذي يريد أن يقوله المصنف نعم على إيه الإجماع ماشي احترامه الفاضل الله يبقى عندنا دليل دليل التخصيص متصل و ها متصل وايه ومنفصل اكتب بقى ومن انواع المخصص المتصل كفاية كده ولا ها هم كتير هم كفاية طيب نبنى اعتذر اولا ان فعلا يعني ربنا نتاعلم بالارهاق اللي نفيها ولكن رجع درس العام والخاص وعلى وعد سيعاد مرة ثانية لاني بقى لي فعلا اكتر من اربعين ساعة وفتش النوم فاني بقى اعتذر وعلى وعد ان شاء الله اعيده مرة ثانية ولكن رجعوه حتى لو حبينا الرجوع ثاني يكون الامر ان شاء الله سهل رجل اخذ ارضا بالمزارع فهلتجب عليه زكاة ام لا ولو يوضح ايه معنى المزارعة ولكن طرمه قال اللفظ فاحنا بناخد اللفظ كما جاء في حقيقته الشرعي المزارعة ان يدفع الرجل ارضه الى اخر يقوم بزراعته على ان يكون الناتج من الارض بينهم حسب الاتفاق ده المزارعة الشرعية اللي هي ايه ورد اللفظ به ففي هذه الحالة عليه الزكاة بلغ نصيبه نصاب النصاب هنا بقى مسألة بين أهل العلم هل يا ترى نحسب الزكاة قبل القسمة أم بعد القسمة هم زعلن في الدنغل هم يتنشوا شراك فيه طيب هل يا ترى نحسب بقى ال ال لما يحسب بعد ما ي يحصد المحصول وقبل القسمة أم بعد القسمة الراجح من أقوال أهل العلم يتم حسب الزكات قبل التقسيم حرصا على حق الفقير. يعني افرض مثلا افرض الفدان مثلا اه با هي ما توقفة بقى ايه بيقول ايه هما زرعين مثلا فدان احنا قلنا النصاب قد ايه خمسة اوسق ماشي خمسة رديب عشان نستاهل شوي اربعة رديب ماشي فاحنا لو كنا مثلا الفدان دهوت ده جاب ستة رديب ستة ايه رديب لو قسمناهم والواحد أخذ كام والفقير راح راحين روح واخيب بالك ما هو ما لوثه ولكن لو كنا بتقس ب بإخراج الزكاة قبل القسمة لكان هذا حق أنصف وأنفعل للفقير وهو الر الراجح من أقوال أهل العلم لأن هنا الزكاة متعلقة بعين الأرض لا بمالك الأرض ها. يسأل أخونا عن الإيجار لا أقول بعد أقول الغر والتكلفة والأسمدة والزراعة والكلام ده كله ما كله بقى ماخد مالك الجواب ها من عارف تكلفة الأرض أنا, أنا مثلا مستأجر الأرض من رجل وزرح وبدله إيه على الأرض مثلا من جنيه ولا سبعين جنيه وبزرع بقى وبجيب عماله وبأجر والأشياء دي كلها هل يا ترى في نهاية العام أخصم من الناتج ما صرف عليه أم لا أخصم الراجح من أقوال أهل العلم لا يخصم لا يخصم وهذا القول هو الأنفع والأول للفقير لأنه باستقراء الواقع إن حسبنا تكلفة لن يبقى للفقير شيء. الملك ليس عليه زكاة ليس عليه زكاة. متخابنا ها أنا نادش ما أنا حرص. لا ما فيش مشكلة ان شاء الله حاضر ما فيش مشكلة اخوان هردت ان شاء الله وشوف يوم الجمعة مع اخونا الجمال على الله يسترخين ان شاء الله وجزاكم الله خير ان شاء الله خمسة دقائق اخوان نبدأ لغاية القواعد بها